وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم فلا ناصر لهم اثما كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يفغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من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 هم ذكراهم فعلم انه لا اله الا الله فعلم انه لا اله الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواك